إِنَّ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ إِنَّ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ جَعَلَ مُفَزِّلَتَ مَا هُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ قَال لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِذْ قَالَتْهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنَّ لَكُمْ رَسُولًا أَمِينًا اتقوا الله واطيعوا فاستقوا الله واطيعوا وما اسالكم عليه من اجر وما اسالكم عليه من اجر ان اجري إلا على ربي ع تَرَوْنَ فِيمَا هُنَا آمِنِينَ أَتَرَوْنَ فِيمَا هُنَا آمِنِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ ونخلٍ طلعها هضيم ودروعٍ ونخلٍ طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتاً فارهين وتنحتون من الجبال بيوتاً فارهين فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُون فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُون وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ وَلَا تُصِعُوا أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ يَدُون فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ الَّذِينَ يَفْسُدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ قَالُوا إِنَّ ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين وَلَكُم شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ۖ آلِهَةٌ ذِى لَا يَقْتُلُهَا فَاشْفُ ۚ وَلَكُم شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَلَا تَمَسُّهَا بِسُوءٍ إِنْ فَيَأْخُذَكُم عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ولا تكن مغرغشيل فيا اولئك عذاب يوم عظيم فعقرها فاصبحون ناديمين فعقرها فاصبحون نادمين فاخذهم العذاب فاخذهم ان في ذلك لا ايه ان في ذلك لا ايه وما كان اكثرهم مؤمنين وما كان اكثرهم مؤمنين وان رب ذا كان العزيز الرحيم وان ربك له العزيز الرحيم